يا ما يولي يوم اللي يا ما يولي يا بشا هذا وسام يا بشا هذا وسام يا نزنت النصر تفرض للحكام فادوا عن الحما كبرهم الكفر يطعا وينصر يا أتقعد للتجار أدوا زكاثهم لتجهيز جيش بالصناديد يزخرون أتقعد؟, أتقعد للأبطال رصوا صفوفهم ولا من أيدي المذيرين حرروا أتقعد للأشبال داغوا وجراحهم. ولا جثث الأطفال لفهوا ودكروا فأين بني الإسلام إذ حمي فهل استجابوا للإله وشمروا جاهد فضربك يا أخي ضرب اليقين وحمل سلاحك في نحور الظالمين واضرب وجوه غفر في كل المدا ود جهد ولا تخشى فالنصر في قتل العدا جهد ولا تخشى فالنصر في قتل من تجون يقين فحياتهم ليست سدى جهد فعزمك يا أخي عزم الأسود واصعد فإن النور لا يخشى السدود وقت الجنود البغي في كل الحماد واصبر وراطب كلنا في الحضور في الفداء بالحق لا يخشى عدا في الفداء بالحق لا يخشى من أتد. فحياتك ليست صدأ شهد فروحك يا أخي روح الشهيد وطوب حياتك في زد المُستزين وفرح بقربك في جوار المستفان وسعد في فوتك في جنان جهدت فأنت إلى الهدى تسعى له عبر المدى جهدت فأنت إلى الهدى تسعى له عبر المدى من ما تكون يقينه فحياته ليست سدى Hayatı, liyaset Sudan. ya ya todo <speaking in foreign> cada <language>